بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ونتم الذين قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكمتم قوما برا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 ومعانيما كفيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله معانيما كفيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفأيدي الناس عنكم وكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا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 كم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفا أي بلغ مهل ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تضؤهم فتصيبكم منهم مع الله فتصيبكم منهم مع بغير علم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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحليين رؤوسكم ومقصلين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا